Agoru bilaah min al-Shaytan radīm, bismillāh al-Raḥmān al-Raḥīm. Amma yetasālun al-Nabi al-Ghādīm, al-ladhihum fīhi كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهدا والجبال أوطادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم صبابة وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا و بنينا فوقكم سبع شداد وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ما أنتججا لنخرج به حببا ونباتا وجنات انَّ يَوْمَ الْقَصْلِ كَانَ مِيقَاتَا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا للطاغين ما آذا لا بثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شراذا إلا حميما وغساقا جزاء Mereka tidak mengharapkan akhirat, dan mereka mengabaikan ayat-ayat kami. Dan setiap perkara yang kami hitung ada dalam kitab. Jadi, فَذَائِقَ وَأَامَنَنَ وَكَوَاعِبَ أَثْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءً إِنْسَانًا بالسماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن لهم الرحمن وقال صوابا ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ويقول الكافر يا ليتني كن